بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ويمشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسما ما كذين في فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا كبرت كلمة تخرج من أسواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نشك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ان جعلنا ما على الارض دينه لنابل وهم ايهم احسن عملا وان ما لجاعلون ما عليها قاعدا ذوذا ام حسبت ام اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اَلْأَوَّلُ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فَقالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحفى لما لذلك أمدا نحن نقص عليكم لا هو بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وددناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان بجن فمن أظلم ممن افتغى على الله كذبا وإذ احتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغووا إلى الكهس يناشر لكم ربكم من رحمته يَهْدِى كِتَابَهُ رَبُّهُم مِّنَ الرَّحْمَٰنِ لِرِحْلَتِهِمْ وَيُهَيِّئُ لَهُم مِّنْ أَمْرِهِ مِّرْفَقًا فَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ فِي الْبَحْرِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ لَّمَّاعٌ وَإِذَا غَرَبَت تَّرَاضَعُهُ زَبَدًا الرَّكْبَانِ وَهُمْ فِي سَكْرٍ مِّنَ ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يظلم فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رتوب ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال وَكَانَ الْبَشَرُ دَائِسِينَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ فِرَارٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذُمَرٍ بَالِغَةٌ فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا مَن هَٰؤُلَاءِ لَنَرَىٰ بِسُورٍ أَلُولَ بِسْمَاءَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَهُمْ بِوَرِقِهِمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَتَوَجَّهُوا فلينظر أيها أسكى ضعاما فليأتكم برسق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِيهِ الَّذِهِمْ وَلَا تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَحْفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ الشَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وأنا الساعة لا ريد فيها لا إذ يتمانعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم دنيان غضهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ قُرْصٌ فَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْعِينِ وَيَقُولُونَ شَبَعٌ وَثَالِثُهُمْ كَلْبُهُمْ وربكم يعلم غيبهم ما يعلمهم الا قليل فانا تمالك فيهم الا نرا ما يظهر ولا تستفي منهم احدا ولا تقولن لشيء من نافع ذلك غدا الا اي يشاء الله فاذكر ربك الى نسيك وقل عسى ان يحيي ربي لاقرب من هذا رسدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تفعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيظ السماوات والأرض أدصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه مرتحدا واصبر نفسك مع الذين يبعون ربهم بالغباة والعشد يريدون وجهة ولا تحدو عنا كأنهم يلهون بنزهات الحياة الدنيا ولا تظن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وهو كان أمر بوفرة فقل انحط مرادكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء يكفر. إنا أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرارقها وإن يستغيثوا يغاتوا بنا إن كالمهر يشوي الهدود بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ عَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُ مِنْ تَجْرِ مِنْ تَحْدِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ فَيَسْحَبُونَ ذُلِّيًّا إِسْتَبْرَقٍ وَسَقَاهُمْ رَطَبًا وَعِنَبًا نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُنْقَلَبًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَثَلُ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا أَحَدَهُمَا جَنَّةً مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهَا بِجِنَانٍ وَضَرَبْنَا فَوْقَهَا كَثِيرًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنبين آفتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وقال جن نفسه وهو ظالم لنفسه قال ما ان جديد هذا الهم ابدا وما امستعف صائما ولا يغض ان لا ربي لا اجدا طيرا منها فليرضض الى ربي لا اجدا طيرا منها من طلب قال له صاحبه هو يحاوره اك صوت من الذي خلقك هَكَذَا صَنَعَ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا فَاتَّخِذْ مَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا تُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا قالوا لا ابن قلت جم مت فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله يا إن تراني انا اقل منك ما له ولدا عسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي قَهْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْنَا أَسْلَامًا مِنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلَ عَلَيْنَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ذَلَقًا أو يصبح ماءها غيرا فلا تستطيع لهم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ماء أنفق فيها وهي قاوية وَنَيَّابَ وَيَسْعَى عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُخْزِينًا الْكَفَرَةَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هو خير سوابا وخير عقبا وابرب لهم نسل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من الشماء فاختلق به نبات الأرض اقتلب به نبات الارض فاصبح نسنا قدرو الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالباقيات الصالحات خير عند ذَٰلِكَ وَعْدٌ وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ جَارِدَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ يُغَادِرُوا مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ بِتُّمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَعَنْتُمْ أَن لَّمْ نَجْعَل لَّكُم مَّوْعِدًا فَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَوَلَّى الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ويقولون يا وزلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أفطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اشجدوا لآدم فسجدوا إلا إذا إن شكان من الجن فسشق عن أمر ربه فستتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إئش للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق الشماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اختخذ المقلين عبودا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَتَرَتَّلُوا أَن لَّمْ نُوَافِقْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 ويشتغفع ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل الموسمين إلا مبشعين ومعجرين ويجابل الذين كفروا بالباطل يجحدوا به الحق وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا نَذِيرُ حَذَرَ الْعَذَابِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 وربك الغفور ذو الرحمة لو رآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لولا بعدم جعلنا لآذيتهم لوعدا وإذ قال موسى لفتى لا أهرح حتى أبلغك لنعل البحرين أو أمضى خوفا فلما بلغا ما جمع بينهما نسيا حوتهما فاتقل سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء ما لقد لقينا من سفرنا هذا مصابا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقد سبيله في البحر عجبا وارنا كما قلنا لا بد لتركه على تاريخ ما قصص فوجد عبدا هي ذاتنا اسيناه رحمه من ايادنا وعلمناه لكم ما علما قَالَ لَمُوسَى انْلِقِ عَصَاكَ عَلَى اَلصَّخْرَةِ فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ ۚ قَالَ إِذَا رَآهَا تَجْرِي كَأَنَّهَا جَبَلٌ مُّشْتَعِلٌ ۖ قَالَ هَٰذِهِ عَطَايَ ۖ سَأُرْسِلُهَا بِفُرْقَانٍ مِّنْ لَّدُنِّي ۖ وَسَأُصْلِيهَا بِعَذَابٍ مِّن لَّدُنِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ سُوءَ الْعَمَلِ قالت تجدني ان شاء حظه صالعا ولا اعصي لك امرا قالت انذاك لي فلا تسالني عن شيء فستر احبس لك من هدي الذرى فَرَأَى نَجْماً إِلَى رُكْبَاتِ السَّنِينِ خَرَفاً قَالَ أَقْرَقَتْ مَالِكُ خَرَقَ أَبْنَاهَا لَطَلِبَ شَيْئاً إِنْ رَأَى قَالَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَتُثْقَى عَلَى صَدْرَا قال لا تآخذني بما نشيك ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إلى لقيا غلاما فقتله قال أقتلت مرسا ذكية بغير مسر ولا اقدرت للصدق دكيه بغير نفس لصادج شيء نقا قال الا لم اقول لك انك لن تستطيع ما هي صدرت قال ان سانثاء بين بعدها فلا تصاحبني ادرا الى سالم لنني انذرت ا فلنق حتى اذا اتى اهل قريه استقروا اهلها فابوا فأبى أن يضيفهما ما وجد في حادث ري يريد أن يقضى فأقام قال لو شئت لاستقضت علي أجرا قال ما ذا في راس بيني وبينك فأنبئك لتقضي لما لم تشقف على الهصار أما السفينة فكانت بمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه رؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياما وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما طيرا منه ذكاة وأقرب رحما وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لغلامين يثيمين في المدينة وكما فَتَحَهُ كاد لهما وكان أبوقهما صالحا فكان ابوهما صالحا فاراد ربك غنيا بالعطاء يشدهما ويستقرجا كلاهما رحمه من ربك وما فعنكم عن امني ذلك تؤيله ما لم تصبح عليه صدرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونِ قُلِ اسْتَغْفِرُوا لَهُمْ رَبَّكُمْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَجَلٌ مِّنْ أَجَلِهِ وَنُذِكِّرُكُمُ الْأَخْرَى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَسْبَعَتْ مَدَا اتى الى بلغ مغرب الشمس وجدها تقوما في عين حمئه ووجد عينا ضربا قرنا قل لا يا القرنين ان ما تعذل وان ما ان تستخلف فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه سيعذبه على ذنفرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وتنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشرش وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها شفرا كذلك وقد أحضنا بما لديه قدرا ثم أتبع سببا كَذَّابًا إِلَّا بَرَّغَ بَيْنَ الشَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَرَّنَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرن لهم مأزوج ومأزوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سباك أَرَنَا مَا كُنَّا فِيهِ رَبِّ قَيْرًا فَأَعِنِّي بِقُوَّةٍ أَجَالٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي جُبَّ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَارَنَى فَاخُرُ تَشَارِقَ نَجَالَهُ لَهُمْ قَالَ آتُونِي أُفْرِ وَارِ دَيْنُهُ قَارَص فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هذا رحمة مَنْ آتَاهُ رَحْمَةً رَبِّ فإذا جاء وعد ربي جاءه دكا فكان وعد ربي حقا وتركنا بعضه يومين يموذ في بعض وفي قبر الصور فجمعناه جميعا ورضلكن لما يوم الى من كافل اذا عرضات أَللَّهِ لَكَ نَسْتَعِينُ فِي غِطَائِنَا ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا فَحَشَّ مِنَ اللَّيْلِ كَثُرُوا إِنِّي أَتَّخِذُ عِبَادَهُ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ان لا اعذب لجهم ومر الكافرين نزلا قل هل نذير اقام بالاقصى الى اعمال الذين ضل سعيهم في حياه الدنيا ومن يحسبون ان لهم يحسنوا رسول الله ولا كان الذين مكثروا بايات ربه ولقائه فحبط اعمالهم فحبط اعمالهم فلا نصير لهم يوم القيامه وجناح فَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ إِلَّا بِأَنَّهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَوْا أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَلَقَدْ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 قُلْ إِنَّ مَا أَنَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ ثُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ نَافِعًا لَّنَا فَارِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا